وين الأهل وين وين الأهل وين وين الأهل وين وين الأهل, وين وين الاهل وين وحدي يخلوني بالغربة عفوني وحدي يخلوني الغربه عافوني وين الاهال وين الاهال وين الاهل وين وين الاهال وين, وين الاهال وين, وين وحدي خلوني وحدي خلوني بالغربه عافوني يخلونه بالغربه عفون وان الاهات وان الاه بالغربة بالغربة عافون وين؟, وين الاهل وين وين الاهل وين وين الاهل وين وحدي خلوني بالغرب عفوني مرت وشابت وليها لا تر ابدم مغسل بدمي يا ويلي ولي تشوفن قطع عيني تعب بس ما اشكر مجاسموا اكبر جيتتهم على الرمضان موزعه بلتت نادي يا فرسان بعن عزام يشي بلتت نادي فرسان بعن عزام يشي طاب رج زينب له علي وعليها علي مرتو على النار بدمها غسيل بغسل الدم يا ولي ولي عيناك عم باس متعب نور جنب المشرع مغسله بدمنا يا ويلي والجوف انقطع وعيناك عم لك برجتكم على الرمل ضم وازعه لك برجت اضرب على الرمد موزعه ضلت تنادي يا فرسان بعان عزم قوم عد المحملي عن زميش لب عن دن نض يا راس يا علي يا المقطع بالشريعه قوم عد المحملي بتجري ماني معود امشي يسير بلا ولي بتجري ماني معود امشي يسير بلا ولي خرت سكين على ابوها ما دام ما هاتسيه على ابوها ما دام ما هاتسيه وحدي خلوني بالغربه عاكوني وحدي خلوني بالغربه, وحدي بالغربة وين الاهل للهالوان وللهالوان وللهالوان وجهها وحدي خلوني وحدي خلوني بالغرب عفوني سا حدموا بالجروح وحي انضمها لدي صدرة فجأة وظلت تنو ورد شمر بالصوت لها وروحها رادت تروح وزينا بيتشوف وتدخل عوالي في يد يا شمورمان راجب الله دوابت مين هالفؤان يا شمورمان راجب الله دوابت مين هالفؤان صغرب تفيد وثلاث عليك يا لا تصبح ما في تصبح حت في السلام وعليك يا ورد شمر بالصوت لها روح عادت ترود يدينا يدينا يا ويلي وتمسح دموعها اجعدوا ضل الدنيا ورجوا مور به صوت لالا روح حر عادترو وزينبي شو صوت الدق خلوا لي في خلوني بالغربه عافوني وحدي بالغرب وين قربوا لينا المطايا الحاد الحادي وسراها خجت داك يا نور عيني مدد حوجي التاراك والله ما يمشان يخويه بالغصب ماه برضاك يا طود عزي ضايق علي الفضاء شلون من شان وجن عزكم طريحة مربضة شلون من شان وجن عزكم طريحة مربضة روسكم فوق العوالي ضلعي المشاهر روسكم فوق العوالي بالعيني شهران ومتعال المشرع راحت يا ابو فرج وين واحد وين واحد صباح الدين اسوان يا لات الجسوع شو يا بلا نقطع هالبروق ایا ما نګډار بلخ ویان نلو طحلب یا وادي You're climbing. ايها قومنا وطنا يا عزيز يا اهل جيت وينها قومنا وطنا يا عزيز يا اهل هبطوا فوق فال كل جفاني جان دان بلا ولي يوم بري محمل من با حدكي اتوب جات يوم بري محمل سفر ويدا مو عليلي لون حاله مرمره لون حاله مرمره لون حاله مرمره وحدي يخلوني بالغربة عقود